إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأبقال فهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم, فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أَمْ لم تنذرهم ما يؤمنون إِنَّمَا تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وَأَجْرٍ كريم إلا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآفارهم وكل شيء احصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون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 إما تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون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 اتَّخَذُوا من دُونِهِ آلِهَةً ۚ إِمَّا الرَّحْمَنُ بِيَدِهِ لا وَإِمَّا الرَّحْمَنُ لَا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شيئا وَلَا إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين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 يا حسرة على العباد ما ياتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم اهلكنا قبلهم من القرون انهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محبنون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وَأَخْرَجْنَا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل واعناب وفجرنا فيها من العيون للادنى من سمره وما عملته البيهم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 ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من نفره ما يركبون، وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وَإِذَا قِيلَ لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال, قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أَطْعَمَهُ إن أَنتُمْ إِلَّا في ضلال مبين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 ونفخ في الصور فإذا من الأجداف إلى ربهم ينسلون قالوا يا من بعثنا من هذا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 بل جنة اليوم في شغل فاكمون هم في ظلال على متكئون لهم فيها ولهم ما يدعون سلام قولا من وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني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 اشلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نغتم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم, وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا ولا يرجعون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 أحزنك قوله إنا نعلم ما يسرون وما يعلمون أولم يرى الانسان أن ما خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمين قل الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق الذي جعل لكم من الشجر الأخضر فإذا ذو اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إذا شيء يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده الملكوت كل شيء وإليه ترجعون